والسماء والطارق وما دراك من الطارق النجم الثاقب أن نجم الثاقب إلا كل نفس لما عليها حافل فالياضر الإنسان مما خلق خلق مما